اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمر الصالح والحياة الطيبة اللهم إنا نسألك مردًا إليك غير مخزن ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنها سواك اللهم كما سترتع علينا في الدنيا فمحها عنها في الدنيا والآخرة رب العالمين اللهم إنا نسألك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 وتعل قد بك ولم تتنقط إلى غيرك يرب العالمين اللهم مقع على يقنا مع كل أحد غيرك يرب العالمين اللهم مقط على ييقنا مع كل أحد غيرك يرب العالمين اللهم لا تجعل أحد غيرك من عملنا حظا ولا نصيب ولا ذكررا يرب العالمين وجعل اللهم م بررحمةك خالة لوج.